اخه امل سي ده يعني بيعمل ايه في <تصفيق> مصر شرطه سوريته مين هو رياض بيعمل ايه بيعمل ايه اضرب مقدمه التراب ده خالص يبقى var كابتن مثلا والفريق واحد في البلاي برو يتصور في فيتش ويخش في الماتش بتاعه يبقى اقوى كمان هنقول ثاني نقطه دي فيس شويه <تصفيق> <تصفيق> لا لا يا عمي لسه مش سامع <تصفيق> يا ابني العدد كده في طريقه بتتعلق وتيجي الباراجينوس قليله لو بتلاقي تاخد نجمه فوق والتكرار بتاع العدد ده اللي هو لاين وحتى عامل بتاعه التكسيشن عشان يطلع عنده على العكس الحاجه الثانيه الاسهم يعني مثلا دولر رو هيكل السوستينت عالي بقيمه الباراجينوس بتاعته البت ده الاكيت فور البتر بتاع الاكيت ده هو قاعده والعوامل دكسيشن والده بتاع اربعه اقولك تاني اقولك تاني في البترز اول قلتلك كل واحده من البترز دي لو يسيبه ضاع لا ممكن يا صور اساسا بتاع لكن مااش اي واحده تروح في النص الثاني وتجيب البترز بتاعتك بكل دعوه الكورس بتاعي او في البترز دي ها تبقى البترز على الصدر السبت اعلى والصدر اليمين اعلى والتتر بتاع اللي فوق اللي تحت لكن لو عكسناها يعني مثلا لو قلنا ناحيه او ضيق والنادر نقول ايه تراسبتا او السليكتر هتبقى المصدر اللي ساعه ويطلع مش كله كنت عايز تقطعها كلها بس طب المره دي بسرعه كده الاول مقدمه تسيب كل الحيوانات والقط ونص الكامل ده يعني تسيب التاكل البقر والشيم الدقره اللي كلاين وسيب الهرمان والضب والكريشات هي الوحيده اللي المره دي الكات ما كنت عموه يتاكيه الدب ويهوه بقى تاسي دي ووصات دي ويهوه بقى سيسمينتوك كمان اعلى كيرا يعني انتو مرتين وقال ويهوه كمان تصصيرتو بالمرضة اقول التاني استصالتو مرت بسيطة كامل والوائد بألمان ويهوه يعني نسيطوا الكات المره وشيط بقى كوائي كامل الدب الهوه والجرياس والكات استصالتو مرتين يا قولت لك اليوم مصنعه فين بره او مصنعه وين بالظبط ها تعمل ايه كده و10% اللي بتعرضه ممكن يدوه العرض ال120 اذا الاعبارك ممكن تاخذ بكوله لكن ممنعش من الصغير يحبو ريت غالبك ما يدل لكن هو كبير ممكن ياخذ احبط يقوله لكن انا بقوله كومل بقول كلمة كومل يعني فيك سيرش اذا من كومل الاكنات في العمارة الصغيرة والكومل في العمارة الريت كلمة ريت كلمة الاكسابيشة اللي بيجيبت يا صلص المتلات بيه كلامه ده بالنسبة للصصة طبعا انتهابس بيجيبها الريت لاب انتهابس بها او الستيزن ده والتلك الارضية بتاعتك في وفي, وفي التامنية تنفل ممكن تبريد سالسلتنين تاعدى لانها السورس بتاع فالتلك ويهتا بورد فالمين مردونة والارضية المردونة ديها مردونة ديها في انتا السيزن كمان بوردونة دائما في السمر والويرد على السمر والخريف جبهة اكثر شوية خصوصا بلك السماع رايس فيه بخير دائما الارضية وعنده هنا دا هنا تأسف التأهلية والشارية ومتبا العظام بتاعه الروز بيه ارماته دايه والعظام كبيرة دايه بتجيه فرصة الهتباشن افتر او يكونوا بجروبها بربا حملات السلاح الناس الاسباير بحقات زي كده يعني دي لانه يعموني تسوان ميوش كتاينة مخلاق شوية يتقولوني ممكن دمع السيرجي ونعطل الوطر برو بيوش اترام سبعة واثنين سبعة وطاعة فاك كده يقول نعيش هم في همرة نهية بس تشهور لكن تقرر انه خير قامت بالتواجدين تقرر ده تقرر ده بلاد من كده بس السيدالي التوليب العاملة كلها تنتهج اليوم تضيير الي عوش انتهج اليوم تترين زي الهرب ده تترين اساسا عن طريق اسكن الترنسوميشن نهي عن طريق اسكن افريش او مبينك مديري اعجينا كان الترنسوميشن بنتول على اي اسكل وسكل اكشن بصه او عباره تحتين بتعرض الميكرون سواء دايركت او ان دايركت لما الحيوان يكون نشط بتاع العضره او نور عباره عن ايه السكه دي ممكن على الطريقه المؤثره اللي هي الصب سيجن او بتاع العين دي لما تفكر في النقوزه او عطريه ده فيك تاخد عن طريق الششه او الاثنين منهم على طريق السكن وسكيل ابروج الرقم الثاني على طريق النظره الصاغه بتاع العين او المزهر او الضهره لكن بطريقه الفوشن نادر قوي يعني خدته مع الاب ورسم الماده ومفيش اي حاجه مفيش في نوعها النقوزه العضلات دي بتنخش منها على على طريق المزهر على طريق العينه <تطل> لكن الامع هانا هو المصدق وفيه اسكيل ايه ابرجن دولا ينخلون موضوع كسيرا لعنوزين مع البرد او ايه في سين المتاعر وانكم عطارين المونية لعنوزين مع البرد ايه التالي لكن مشكورا ايه ده لكن المون لو عاد بسارة او طارق مني اتنمي حيكو تنبرد عطارين اسكيل ابرجن اول دول ما سنبريد دول الدول مون بتخمس بتاع الوديكشن هو نيرون الاساسي المون هو الاساسي كلها عادة في المادي يروني مع حيران بعد عمل الامر زي ما قولنا التلاتي بدانه سيكليشا الفكوري بتانطبق دي بتبقائكم دي شو هو والكانان يقوم بتغييرها بالفجارة السيكليشا مو يمكننا عبر قدام في الوصف والرمجن هي الاساس هو الاساس هو الاساس اللي مرتبطان يريد التلاتي مشا أكثر لمنطبقات المتطبقية اللي بقعنا الريزيبور لكن المصر لا تيسي من الوصف هو يره الريكان ما هو تعملن حتى لو ما بيتغير الفتره الاولى في الوقت ده بنلزق بنكره في كل يوم والوقت الثاني برجع يبقى كامل وانت فاكر ايه اللي بيحصل؟ ركز على السعلام لو في حاجه بتنزل من كل مره والوقت ثاني برجع بعد المره بيحصل ايه؟ تغير <تصفيق> بينا في الوقت ده يبقى كل في, في من من 6 اربع او 6 شهور فكان من 6 ل 24 ل 36 شهر ده مره في كامل المره الثانيه ده ضرب في كامل بعد المره هيحصل سكرشن ولا كرين كمان فتره طويله تابعين بالبصريين اذا بقى قلنا التركيب اهو هنعمل البصريين هي البصريين ازاي في بعض النهارده بتاع ده بعد ما قلنا ازاي بنتحط بقرر ان المصدر بتاع العضو عندي رقم 1 هو ايه وليه بعد ما باخد فيتا والفشره سكرشن طبعا الور ده ممكن يروح 16 لو وصلتوا الصباح ممكن يوصل في نفس بس لو او المكان ده او الداتش مولق او في حاجه زي كده يعني اديله فرصه لو حصل له كده ممكن نخرج ما فيش اي مشاكل قلت لك بص ساعه كده يعني عدلتش كده خدها نص ساعه تجيب له يومه كلام بسرعه مرجن ولا جيت اه بلاش المايك المترجم للقناة أنا أعمل بلوكو شايتو الناديس الداعي وهي أقول الناديس أصبحت وكذلك من الكامسة الاسميش لتالي التجيش ومولي والكروبارات ما أقول له موضو يشيب أي واني مثل ميتنانس أو ميتنانس شاكرا اليماني ومثلات المالية ومثلات المالية هاي قوشوا الروس عقليل كل ما سبتليل في كل الأنمال والتي بسكيل أبدا بالبوائد ويجي لو جاي عامل كل رنبو ها بيعطى وصولا وبيستقبل قالي بس في الارض في الرابط a <laughs> ครับ uh -huh. look okay. at بشويه لا ممكن في حاله اقول ښه تاسو بس اسمه کوچې I don't know. Oh, yes. Okay. So come on. I don't know. تاخد الايه بتاعه تاخد من حاجتين بص تاخد فيها حاجتين تمام على ال بيت وبتصور على التاسك على الجينريشن التاني بصوا بقى تاخد دوت كده بصوا حاجه ثانيه على النفق 10 الزعج في الميه او كده وقعت على لو قطعوا الصراحه كانوا كانوا فين؟ المهم انا فاضل في 12 طب خدها على 60% وخرجت يبقى لازم عضو واحد بسرعه حت 2 من 1 2 مللي 1 2 ال 2 2 مللي ايوه عادي كده ممكن نطلعها او ننزلها اكثر مللي شويه واستحسن تاخد ال 10 عدات مع كل اطراح لان الروح حاسسها بسرعه او في الضرب دي خدوا ساعه ساعتين بالضعف ولا خدت مره سرعه, سرعة. سرعة. تصاعدت بلتع في وقت الحيوانات والضغط ده والخانه والدنيا اللي معانا تصاعدت ونتصادق واحنا على طول ماشيين عشان نشوف ما يكونش من في مرحله لو سمحت لو سمحت انت كده لو انت عاوز كتاب طبعا زي دايمه وقت الحيوانات عاده واستو په دې کې څه د اپلیکیشن کې دي واستو شو په تا کې دا خلاص or All right. اعطيه ايه اعطيه اموني وتوقيت <تصفيق> شو هو بتاع كاتب يعني اشوف بره هو سبايدر تحت التوب في شمال وشمال وطلع على السبر وقطع في الباب عشان بتاع سبايدر مسقوم اه ايوه صح وراحت لي سبايدر وراحت كده